ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م نور ع ل ى نور نور ع ل ى نور من من نور ع ل ى ن و ر يهدي ا ل ل ه ل ن و ر ه م ن ي ش ه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 قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن ي ص ل و ل ى شيء بغير الله فكيف يوصل الى الله بغير الله قال والله لن ي ص ل و ل ى شيء بغير الله فكيف يوصل الى الله بغير الله فاذا كان النور يهدي إ ل ى الله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 يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله ا ل أ م ث ا ل للناس والله بكل شيء عليم إن العبد إذا العبد تأمل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 وبز أ ق ر ا ن ه وتطاول على رفقائه وغاب عنه نور الله جل وعلا فلم تكتحل ا عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى فانظر فيما وصل وعما ظ ل حتى تعلم أ ن قول الحق يهدي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أ س ل ف ت أ ن يستكين العبد بين يدي مولاه